سمعت صوتا هاتفا في الصحر. سمعت صوتا هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من اللغز سمعت صوتاً هاتفاً من الغيب أغباس البشر سمعت صوتا هاتفاً I <laughs> don't That love will never Congratulations.